يَا فِرُوخَ فَانْفَوْا ثِقَالُ وَجَادُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ أَو يُرَلُّ لَكُم إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ لَنُكَانَ عَرْضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَصِدْتَ تَبَعُكَ وَلَكِن بَعُدْتَ عَنِّي مُشَقًّا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ طَعَنَ الَّذِينَ خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُفْسِدُوا وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَا عَفَا اللَّهُ عَن كُلِّ مَا أَثْنَتْهُ بِحَتَّى يَتْبَعِيَنَا لَكِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا وَعَلَّمُوا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 والله عليم بالمتقين انما يستاذن الذين لا ي بِالَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَذَرَتْ قُلُوبُهُمْ فَغُبْنَ فِي رَيْبِهِ مِيَتَّةً ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القادر لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُ قُرْبَ إِلَّا خَوْفًا وَلَا أَذًى خِلَالًا كُمْ يَبْغُونَكُمْ مِنَ الْفِتْنَةِ وَفِيكُمْ سُمٌّ لَهُمْ கு